مِنْ لَنَا وَمَالِ الرَّطِينِ مَنْ كَ رصُ لَ النهِ وَخاسِ Yeah وَلَن يَنصُرَنَّكَ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا sağ uh -huh. Yeah ƏL SƏLNƏKƏ ŞƏHİZƏW وَالَّذِينَ آمَنُوا مُنِيبِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُنِيبِينَ إِلَى رَبِّهِمْ إِنَّ لَهُم من الله فضلاً كبيراً وَلَنْ تُطِيعَ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَّعَ ٱلذَّمَّ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وكيل Godan qonlu